فَلَمَّا تَقْتُلُوهُمْ وَنَاكِنَ ن الله وليبلي المؤمنين منه فناء حسنا إن الله سميع عليم ذلك فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم شيئا وله كثرت وأن الله مع المؤمنين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن واعلموا ان الله يحل بالمرء وقلبه جميعا انه الى لقته شعود وان تقف وصيبا للذين نضلهم منكم قوم فتعلموا ان الله شانذ الذل